فَلَمَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنٌّ الشَّؤُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عباد اشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا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 فَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لِّبُيُوتِهِمْ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يظهرون.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 وَما ييعشُ عَِكرِ الرحمننُ قَضْ هُ شَيطان فَهُوَ لَ قَرين وَإِهُم لا يَصُدّونَهُ عن السَّبِيلِ وَيَحْسَبونَ أنهُ محتَلدُون. حتى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدًا مَّشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَا يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ إن ظَلَمْتُمْ أَن تُمَنَّ أَنَّكُمْ فِي فَأَتَتُ تَسْمَعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مقتدرون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 بِيَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بغتة وهم لا وَهُمْ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 ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَتَبارَكَ الذي لَ مُلكُ السَّماواتِ والالأَرض وَما بينَنهُ وَعندَهُ المُ الساع وَعِندَهُِ المُ الساعةِ وَإلَيْهِ تُجعون وَلَا يَيمْلكُ الذينَ يدِعونَ مِنْ دُهِ الشَّفاعةَ إِلاا ما شَهِدَ بالِالحَبِّ وَهُْعلمون